فإذا حافظ الانسان لسانه حفظه الله عز وجل ولهذا جاء الحديث من يضمن لي ما بين لحيه وفخذيه اضمن له الجنه يعني من كف عن الزنا وعن القول المحرم فانه يترجى الجنه ومن فوائد هذا الحديث التعليم بالقول وبالفعل لقوله اخذ بلسانه وقال كف عليك هذا لم يقل كف عليك كف عليك اللسان اخذ الانسان وقال كف عليك هذا لانه اذا حصل الفعل سمعت الاذن نعم رات العين وانطبعت الصوره في القلب بحيث لا ينساه المسموع ينسى لكن المرئي ما ينسى يبقى في صفحه الذهن الى ما شاء الله على الجوازه ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم احيانا يعلمون الناس في الفقه لما سئل امير المؤمنين عثار رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاء بما وتوضأ امام الناس حتى يفهم ذلك بالفعل ومن فوائد هذا الحديث ان الصحابه رضي الله عنهم لا يتكون في نفوسهم اشكال اشكالا ولا قلقا بل يسالون عنه حتى انكشف الامر قال معاذ واننا لمؤاخذين بما نتكلم به وهذا اشكال يرد لان الانسان اذا كان مؤاخذ بما يتكلم به فما اكثر المؤاخذ ما اكثر الكلام فاجابه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن هنا ناخذ فائدة عظيمة وهي ان ما لم يسأل ما لم يسأل عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يذكر كتاب السنة من مسائل الاعتقاد الواجب الكف عنه الواجب الكفر فاذا سالك انسان عن شيء في الاعتقاد سواء في اسماء الله او صفات الله او افعال ملاه او شيء في, في اليوم الاخر او غيره ولم يسألوا الصحابه فقل له هذا بدعه لو كان خيرا لسبقونا اليه لانهم والله احرص مني على العلم واشد منا خشيه الله تعالى ومن فائده هذا الحديث جواز اطلاق القول الذي لا يقصد وانما يدرج على اللسان بقولهم فكلك ام مت يا معاذ هذه الكلمه دعاء لكنها تجري على الالف لقصد الحث لا للدعاء وهي موافقه لقواعد الشرعيه وهي ان الله لا يؤاخذ باللغو كما قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن ناخذكم بما عقدتم العهدا وفي الآيات الاخرى بما حسب بما كسب بس قول ها بما حسب القنوط وعلى هذا ما يجي على اللسان من الايمان لا يؤخذ به لسانا كان يقول صاحبك مثلا تبي تروح الفلان لا والله ما بنروح ثم ثم تروح هل عليك كفاره لا ان هذا جرى على لسانه بلا قصد دائما اقول سامته ولده والله ما تفعل هالشيء هذا بكسر رجليك ويفعل هالشيء هل نقول كسر رجلي؟ لا ما نقول لان نعلم ان الرجل ما قصد هذا ولو راى احدا يريد ان يكسر اصبع من اصابع ابنه لا قاتله المهم ان ما لا يعقد عليه القلب فانه ليس بشيء لا يؤخذ من الاسم من فوائد هذا الحديث ان اهل النار وليا لله قد يكبون في النار على وجوه تقروا هل يكب الناس في النار على وجوه أو قال على من آخرهم هذا خلاف لفظ ولا المعنى واحد لأن المن خرفئ في الوجه واسمع قول الله عز وجل أثمن يتقي بوجهه سؤال على أبو العادة أن الإنسان يتقي العذاب بيده لكن هم ما يستطيعون أهل النار أجارنا الله وأن يكن منها بمنه وكرمه لا يستطيعون تلفع وجوههم النظر يتقي بوجه سوى العظيم وهذا دليل على كمال الإهانة لأن الوجه محل الإكرام فإذا أمين إلى هذا الحد فهذا غير ما يكون من الذل قال الله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشرين من الذل ينظرون من طرف خفي من فوائد هذا الحذر ما اكرره الحذر من اطلاق اللسان وقد مر علينا هذه الساقطه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ايش فليق الخير او يسقط والله لو استدنا على هذا لسلمنا من اشياء كثيره وما اكثر ما يقوم انسان شيئا ثم يندم في الحال لكن الكلمه اذا قيلت هي خرجت فهي الرصاصه تخرج من البندق ما عاد يمكنك رده لكن ما دام شيء في قلبك يمكنك ان تتحكم فيها ثم انتقل الى الحديث الحديث الثلاثون عن ابي تعلمه الخشنير رضي الله عنه ان ابي ذر الغفاري الخشني رضي الله عنه ايش بعدها؟ كيف فهم ابن ناشر رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله فرض فرائض فلا تغيروا فرض هي اوجب قطعا لانه من الفرض وهو قط فراض الفرائض اعو نقول الصواب فرض فرائضا الاول لماذا لانه اسم لا ينصرف من اجل ثيرات منتهى الجموع فرض فرائضا ثلاثه اجور مثل الصلوات الخمس الزكاه الصيام الحج بر الوالدين زياره الارحام وما ما لا فلا تضيعوها اي تهملوها فتضيق بل حافظوا عليه وحد حدودا فلا فلا تعتدوها حدد حدودا الحد في اللغه المنع ومنه الحد بين الاراضي لمنعه من دخول احد الجارين على الاخر فنهي عن الحدود قيل ان المراد بالحدود الواجبات والمحرمات فالواجبات حدود لا تزعد والمحرمات حدود لا تقرأ وقال بعضهم أن المراد بالحجود العقوبات الشرعية كعقوبة الزناء وعقوبة السرقة وما أشبه هذا ولكن من الصواف الأول ان المراقبه الحدود محارم الله عز وجل الواجبه والمحرمات لكن الواجب نقول لا تعتده يعني لا تتجاوزه والمحرم نقول لا تقرب هكذا في القران لما ذكر الله تعالى تحريم الاكل والشرب على الصائم قال تلك حدود الله فلا تقربوها ولما ذكر العده وما يجب فيها قال تلك حدود الله فلا تعتدوها خير واجب يقال فيه ايش لا تعتدوا والمحرم نقول يقال لا تقرب وسكت عن اشياء نعم وحرم اشياء فلا تنتهكوها حرم اشياء اشياء النبي عليه الصلاه لوجود الفاء التانيه الممدوده نعم منصوبه بوجود تنوين لوجود الفاء التانيث الممدوده حرمت فلا تنتهكوها اي فلا تفعلوها مثل الزنا شرب الخمر القذف وعشرات كثيره لا تفعل و سكت عن اشياء رحمه لكم غير انسيان فلا تبحثوا عنها سكت عن اشياء يعني لم يحرمها ولم يفرضها فسكت قال سكت بنانا لم يقل فيها شيئا لا اوجبها ولا حرمها وقوله غير نسيان يعني انه هذا الرجل لم يتركها ناسيا وما كان ربك ناسيا لَكِن رَحْمَةً بِالخَلْقِ حَتَّى لا يُغَيْقَ عَلَيْهِم فلا تبحثوا عنه اي لا تسألوا مأخوذ من تحف الطائر في الارض اي لا تنقبوا عنه ادعوها وهذا الحديث حديث عظيم فيه عصور منها اكتساب ان الامر لله عز وجل وحده فهو الذي يفرض فهو الذي يوجب فهو الذي يحرم الامر قد لا احد يستطيع ان ان يوجب ما لم يوجبه الله او يحرم ما لم يحرمه الله لقوله انه ساقنا الله فرض فرائر قالوا حقا اشياء فان قال قائلا هل الفرض والواجب بمعنى واحد ام الفرض غير الواجب سجهوا اما من حيث التأثيل في ترك ذلك فهما واحد اما من حيث الوصل هل هذا فريضه أو, او واجب فقد اختلف العلماء في هذا رحمه الله فقال بعضهم الفريضه ما كان دليله قطعي والواجب ما كان دليله ظني وقال اخرون الف الفراائض ما ثبت بالقران الفريضه ما ثبت بالقران والواجب ما ثبت بالسنه وكان القولين ضعيف والصواب ان الف الفرض والواجب بمعنى واحد لكن اذا تاكد صار فريضه واذا كان دون ذلك فهو واجب هذا هو القول الراجح في هذه المسلولة ومن تواجه هذا الحديث أن الدين الإسلام ينقسم إلى فرائض ومحرمات ومن فائده وجوب المحافظة على فرائض الله مأخوذ من النهي عن ضعسها فإن مفهومه وجوب المحافظة عليها ومن فواج هذا الفريد ان الله سبحانه وتعالى حدد حدودا بمعنى انه جعل الواجب بينا والحرام بين بينا ك الحد الفاصل بين اراضي الناس وقد سبق في حديث النمال بن بشير ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات ومن فوج هذا حديث تحريم وتع... تحريم تعدي حدود الله لقوله فلاتعتدوا وانظر كيف قرر الله عز وجل النهي عن أن... الاعتداء تعدي حدود الله في مسه الطلاق يتبين لك اهميه النكاح عقدا و... واطلاق أن أحدهم إذا تمها الآية من أقوال يوم الثيامة يتبق شعري نعم, نعم. ومع أن أرمى الصحابة روان الله عليهم أفضل القرون ولم يحدث بهذه لا يحدث يحدث لكن مبير هذه الحلقة يعني العبادة والزهد والتبعين وكذلك الكرامات في التبعين أكثر منها في الصحابة لأن هؤلاء يغلب عليهم جانب عن التبعين جانب العباده والزهب وما اشبه ذلك وهم اقل ايمانا من الصحابه ولهذا كثرت لهم الكرامات تقويه الايمان والا فعمر رضي الله عنه لما قرى قول الله عز وجل والطول واكتان مستور اذا قوله ان عذاب ربك لواقما ما لهم داخل مخرج حتى صاروا يعودون نعم خذت انايت مش عارف اشرح تقولي لي بس اشات كلامه يحكم دعو الناس اقوال فيها سفس وهو داخل على الانسان وفيها اصوار معنى هوش انهش معناها انهش نعم اللي عندنا ملعون الوالدين ويصف فيها شك نعم بالله من انا والديين لا ولا ما يهم ملعون الوالدين هو ديم وش تشاك نعم خصوصا في بعض الاحيان الانسان كثير عنده قاسي اللعن لان اللعن اللعن شديده فكرت كامه حره انهم يموتوا كني بموت لكن لعن ثم اللعن هو على هذا الرجل على الوالدين يمكن في قبورهم اسام اللعن نعم يا سليم ايش؟ اي ما راح ارسل شنو ناقص ايش صعب ان استلم شيخنا الشيخ على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الدجال اول شيء نحس فيه ان انا لو فكرت ان انا لو صادق ابو يوسف الله وكلك اما مش قادر عدو عدو ديننا وامر الله ربنا عدنا عدنا كانه كانه كده في الصوره كان عندي فكره عن القول كانوا على طول وش وش مش فاهم عادي الشيخ يبدي ان عمله خالص خالص طب طب طب طب ما انا اسوقها غير ما تجيني اخي ما احنا شكل الناس اصحاب ربيان لا لا جهم احلى ولهذا جاء في الحديث خير ناس قرني لا اشكال فيها جاي. نعم <تصفيق> ارفا <أصلي>. سم نعم نعم يا اخي اذا قرنا ناس ان لن يقولنا قاله محمد بن عبد الله أي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فجلهد فأصاب فله أجران وإن أخطى فله أجر كل إنسان حتى ليكن بين الناس ويأخذ مال هذا لهذا إذا أخطى فله أجر وإن أصاب فله أجر عبد الرحمن وشخص وشخص طيب هذا هذا بارك الله فياني يقول مثل الانسان لزوجته ان كلمتي فلانا فانت ظالمه كذا ما صعب من الدر يعني ما اعرفه وما نشه تجاه حاجه ولا عارف الطرف اذا مش ظالم هذا مثلا ايصاط الخير تجاه الزوجه نعم يقول ان كلمته فلانا فزوجتي ظالمه طيب جمهور الامه أئمة وغلما يرون أن الطلاق يقع أفهمت لا تتهمون به الأمر هذا يرونه يقع تقول كما لو علق طلاق إن رأتها على طلع الشمس فقال إذا طاعت الشمس فزوجتي طاز الشيخ الخلسام رحمه الله بحث المسألة بحثا طويلا عميقا وقال إنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحس أو المنع أو التصديق أو التكديد فلا ماله بالنية يكون, يكون ذلك يمينا يكفرها وهذا واضح فيما إذا ألق الطلاق على فعل غير الزوجة في أن قال لرجل إن فعاله كذا في لوجه طالق هنا واضح إن أنه يمين ما قصد الطلاق لا علاقة بين الرجل والزوجة لكن إذا قال لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالب هذا في احتمال قوي أنه أراد أن لا تقل وإن كان يكره طلاقها وفي احتمال أنه أراد إن فعلت فلا رابت له فيها في احتمال ولذلك نحن نكت في أنه إذا قال لشخص إن فعلت كذا فأنت طالب المسيب انه يعني على كل حال لان نعلم ان الرجل لا علا لا, لا غرض له في طلاق زوجته في مثل هذا الذي حلف علم اما اذا قاله للزوجه فاننا نسال عن نسال عن نيتي ونقول ماذا ارى وايا كان فيجب ان ينهى الناس عن هذا ما دام ائمه الامه وعلماء الامه يقولون بانه يقع الطلاق على كل حال فننحذر نفس هل يوجد عندكم في افريقيا الله يهديه انتظر يقول رحمه الله يقول يا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا من هوى الحديث من فوائد الحديث انه لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات يعني مثلا الزاني اذا زنا يجلد كم كم مئة جلد لا يجوز أن نزيد على مئة جلد ونقول يجد مئة وخمسين ما هذا محرم فإن قال قائد إذا اقتصرنا على مئة جلدة ربما يكثر زدنا وإذا زدنا يقل فالجواء أأنتم أعلموا أم الله وما دم الله عز وجل فرض مئة جلدة ما نتجاوزه في التغريب عامها يمعوها انا خلاف بين العلماء في ذلك هل يغرب او لا لانهم ذهبوا للسنه والخلاف هنا معروف طيب و... ومن هنا نعرف ان عقوبه شارب الخمر ليست حدا ولا يمكن ان نقول ان حد ليش لو كانت حدا ما تجاوزها عمر والصحابه لو اراد عمر والصحابه وغيرهم ان يزيد حد الزاني 200 قلنا لا يمكن ثم هناك دليل اخر من نفس القضيه لما استشار عمر الصحابه رضي الله عنهم قال عبد الرحمن بن عوف لا امن المؤمنين اخفوا الحدود يا امين اخفوا الحدود 8 ويعني بذلك حد القذف لو كان حد لو كانت عقوبه شارب الخمر تحددا لكان اخف الحدود كم 40 وهذا شيء واضح لكن سبحان الله الفقهاء رحمهم الله يرونه محددا وعند التامل يتبين ان القول بانه حد ضعيف ولا يمكن لعمر ولا لغيره ان يتجاوز حد الله عز وجل ومن فائد هذا الحديث وقف الله تعالى بالسكوت وهذا من تمام كمال عز وجل أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم ومن فائد هذا الحديث أن ما سكت الله عنه تجيب ان جاء جمله ننسيها وا حرم اشياء فلا تنشوي من فوائده انه يحرم على الانسان ان ينتهك محارم الله اي قوله حرم اشياء فلا تنتهكو وطرق التحريم كثيره منها النهي ومنها التصريح بالتحريم ومنها ذكر العقوبه على الفعل وله وله افساد التحريم طرق من فوائد هذا الحديث ان ما سفته الله عنه فلم يفرضه ولم يحجه ولمنه عنه فهو ايش فهو حلال فهو حلال لكن هذا في غير العبادات في العبادات قد حرم الله عز وجل ان يشرع احد من الناس عباده لما اعذب بها الله عز وجل فتدخل في قوله حرم اشاع فلاتا يكون ولهذا نقول ان من يبتدع في دين الله ما ليس من من عقيده او قول او عمل فقد انتهك حرمات الله ولا يقال هذا من مسلك الله تبارك وتعالى لان الاصل في العبادات يا جماعه مش الاخر المنع حتى يقوم دليل على انها محرم غير ذلك الاصل فيه الاباحه فما سكت عنه فهو مباح وشين الى النفس نفس مساله يفهم السؤال عنها ربما نعرف حكما من هذا الحديث يسال بعض الناس ولا سيما النساء هل يجوز للانسان ان يزيل شعر الساق او شعر الذراع او لا يزيله هل جوع الشعور فاتقت الاول ما نهي عنه عن ازالته والثاني ما امر بازالته والثالث ما سكت عنه فاننا هم ما امر بازالته فمعروف كالعانه والابغ والشارب بالنسبه للراجل هذا ما مو في شر لكن الشارب لا يؤمر بازالته نهائيا كالحلق مثلا حتى ان الامام مالك رحمه الله قال ينبغي ان يؤدب من حلق شاربه لان احاديث حفظ الشوارب ثاني ما نهي عنه ان عن ازاله كشعر اللحيه بالنسبه للرجل فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بافائه وقال خالف المجوس خالف المشركين فلا يحل لاحد ان يحلق لحيته بل ولى ان يقص منها على قول الراشد حتى لو زادت على القبضه واما اجازه الفقهاء رحمهم الله قص ما زاد على القبضه واستدلالهم بفعل ابن عمر فهذا راي لكنه مخالف لظاهر الحديث وابن عمر رضي الله عنه ليس يقص ما زاد على القبضه في كل السنه انما فعل ذلك اذا حج او اعتمر فقط وهذا فرق بين ما ما شاك به به بعض الناس وقال ان ابن عمر يرى جواز اخنا جدع الحظ وكانه والله اعلم راى ان هذا من كمال التقصير او الحظ ومن على ذلك فرأيوا رضي الله عنه غير صواب والصواب فيما قالهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والعجب ان ابن عمر رضي الله عنه ممن روى حديث الامر بائتاء النحى وهو يفعله لكن نعلم أن ابن عمر وقضي الله عنه عنده من العبادة ما فاث كثيرا من الناس إلا أنه تأور رضي الله عنه وأنه التأول مجدير إن أصاب فلو أجران وإن أخف فلو أجر وش بقينا القسم الثالث بقية الشعور ما فيها أمر ولا نسم فقال بعض الناس إن أخذها حرام بقول الله تعالى عن ابن يس ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله وهلم استثنى من ما امر بإزالته خصيتان وما اشبه ذلك قالوا وهلم غير لخلق الله بينما كان شاخه فيه الشعق او ذراع فيه الشعق اصبح الان ايش ليس فيه شعق وانا شاك في ان هذا القول والاستدلال وجيه لكن اذا راينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الشعور الى ثلاثه اقسام قلنا هذا مما شكت عنه لانه لو كان ينهى عنه لا الحق في ايش في ما نهي عنه وهذه قرينه تمنع ان يكون هذا من باب تغيير خلق الله عز وجل او يقال هو من تغيير المباح والذي نرى في هذه المساله انه ان الشعر لا ولا ينقص اللهم الا ان كثر بالنسبه للنساء حتى يشوه الخلقه هل المراه محتاجه الى الجمال والتجمل فلا بئ واما الرجال فيقال ان كلما كثر الشعر دل ذلك على قوه الرجل وارجع الى البنائين وكسار الاحشاء وما اشبهها تجدهم اقوياء كثير الشو كثير الشو تجد من فوج هذا الحديث انه لا ندغ البحر اما سكت الله عنه ورسوله لا تفتح وهل هذا النهي هل هذا النهي في في عهد الرساله ام الى الان في هذا قولان للعلماء منهم من قال هذا خاص في عهد الرساله لان لان ذلك عهد نزول الوحي فقد يسال الانسان عن شيء لم يحرم فيحرم من اجله او عن شيء لم يجب فيوجب من اجله تناسى على الاقرع بن هابس رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين قال له حين قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله فرض عليكم الحج فقام الاقرع وقال يا رسول الله في كل عام هذا سؤال في غير وجه اللهم الا اذا كان الاقرع بن هابس اراجع ان يزيل الوهم الذي قد يعلق في أتهام بعض الناس الله أعلم بنيته لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لو وجبت وما استضعتم الحج مره ما زده وقلت أرأيتم لو أن الرسول قال نعم ووجبت عن ناس كل عالم من السبب السبب السبب أعلى أسؤال وهذا من أعظم الناس جرم أن يسأل عن شيء لم يحرم في يحرم من أجل مسألته أو لم يوجب فيوجب من أجل مسألته أما بعد عهد الرسالة فلا بأس أن يبحث عن الإنسان ولا تنسوا في هذه المسألة حتى بعد عهد الرسالة أنه إذا كان المراد بالبحث الاتساعة في العلم كما يفعله طلبة العلم فهذا لا بأس به لأن طالب العلم ينبغي أن يعرف كل مسألة يحتمل وقوعها حتى يعرف الجوعها وأما إذا لم يكن كذلك فلا يبحث يمشى على ما كان علي للناس ولا يبحث عنه ومن ذلك البحث عن اللحوم وعن الأجبان وعن ما يرد إلى البلاد من بلاد الكفار لا تبحث لا تقول هل هذا حلال والحرام؟ ولهذا قال ابن عمر لما سئل عن, عن اللحم في السوق قال ما كان من لحم في سوقنا فسنشتري فسوف نشتري ولا نسال كذلك ايضا لا نتحف عن مسائل الغيب ما نتعمق فيها لا نبحث في اسماء في صفات الله عز وجل عن كيفية يعني هذا من التعمل لا نأتي بمعضلات المسائل التي أرأيت إن كان كذا ولو كان كذا ولو كان كذا كما يوجد من بعض الطلب الثماني الآن هنا في المجلس يوجد مناس يفرضون مسائل ما هي واقعة ولم تقع في مارسا ومع ذلك يسألون وهم لا يسعوا في مكان البحث يسالون عن المشابه سؤال عام هذاLambda لا, لا بحث ومن ذلك ايضا ما كان الناس قد عاشوا عليه لا بحث الا اذا علمت انه حرام فيجب بيان بيان الحكم لكن الناس ماشيين على هذا لا لا بحث من ذلك الذين قالوا ان اذان الجمعه الثالث الذي زار عثمان هذا بدعه لا يجوز وين الدليل وقد بينا لكم الدليل من قبل ثم جاء انسان وقال كم بين الاذان الاول يوم الجمعه واذان الظهر انس ما بينه الا دقائق من غير البحث عنها الناس الان من ازمنه كثيره تتوالى عليهم العلماء والاذان الاول يكون قبل الثاني 70 دقيقه او 60 دقيقه والناس مع شنو على هذا لا تبحث تاع الناس على ما هم عليه ثم لو فرض انه ثبت ان بين الاذان الثاني والاول في زمن عثمان دقائق 5 او 10 هل الوقت سلف الان كان في المدينه الصغير اقل من قرات المصحف الان اليوم, اليوم فتباعدت اللقاء يحتاج الانسان الياتي من افضل مدينه الى المسجد الى وقت فليقدم الاذان الاول بحيث يتاهب الناس ويحضرون اشياء كثيره من هذا النوع ولكن هذا الحديث مذا لا تبحثوا عنه وان ينفع بهذا الحديث اسفار ورحمه الله عز وجل في شرقه يا طولي رحمه بكم وكل الشر رحمه كله رحمه لان جزاءه اكثر بكثير من العمل الحث باشياء ثانيه الى سبمئه طور الى اغراف كثيره ومع ذلك الله عز وجل خفف عن العباده وسكت عن اشياء كثيره لم يمنعهم منها ولم يلزمهم بها ومن فوائد هذا الحديث انتفاء النسان على الله عز وجل لقوله غير نسيان وقد جاء ذلك في القرآن الكريم فقال, فقال عز وجل وما كان ربك نسيا وقال موسى لفرعون لما سأله ما بال القنون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يظل ربي ولا يسل فإن قال قائل ما الجواب عن قول الله تعالى نسوا الله فنسهم نسوا الله فنسهم فأثبت لنسل النسيان فالجواب أن المراد بالنسيان هنا نسيان الترك يعني تركوا الله فتركهم هؤلاء هل تعمدوا الشرك وترك الواجب أو, أو فعلوا ذلك نسيانا نعم الأول الأول اذا نسى الله اي ترك دين الله فنساه اي ترك وهذا وارد ام النسيان الذي هو ذهور الذهور عن شيء معلوم فهذا لا يمكن ان ان يوسف الله فيه يوسف فيه شيء صح الانسان ينسى ومع ذلك لا يؤاخذ بالنسيان لانه وقع بغير اختيار والله هو نعم يعني معظمهم هم مرات ما في وش وش عارفه وش مرادههم بس هم مرات مشي الله تعبنا اللهم صل وسلم على محمد المجتمع عندنا هناك بس في منهم بيعملوا ذكر ولا وساعدنا في مثل هذه الموضوعات خير عن ما عملنا انت طلب الصدقه اذا عملنا في بعضنا في نفس الوقت دبرت ماشي هل ما شرط ان اقبل بس جسو انا كل حال بارك الله فيك الناس لهم اراءات مختلفة وافكار متباينة ومن لم يجعل الله لهمونا هم له من لهم منه ما يوجد مشكل لا ما له مشكل الا ان يكون هذا الراوي وهو اعلم بما روى فنقول هذا الراوي ونحن نقدم ما رواه نعم انا <تصفيق> اسوي فيك يا صالح هذه اللي بالباب مشرو لا اله الا الله يعني شيء جو عندنا كثير من الناس تجيهم بحال حديث ان صارت وصلاه يذكر احسن يا سلام حي صحن البطاقه حديث اهل البطاقه <تصفيق> الذي قيل له ان عندنا عندك حسنه فااتي ببطاقه فيها شهاده لا اله و محمد رسول الله فقال ما هذه البطاقه قالوا انك لم تطلع كنا في كيتسه فرنج هذا اول يحمل على ان هذا الرجل كان مستبد من على نفسه وكان كافرا وعند الموت شهد بالله العظيم وانهم الى الله وهذه سنجي واضح هذا جواب الجواب الثاني لنفلق صاحب البطاقه قضيه ايضا من الله عليه بذلك لكن الاحاديث الاخرى عامه في كل احاد كيف نترك الشيء اللي واضح مثل الشمس ونأتي بحديث المشتبه في الدلال اللليته في الشيء الواضح ويأخذ بالمشتبه داخلهم في قول الله تعالى فأما الللينا في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشيبهم في لكننا لا نحكم بذلك على العلماء الذين يقولون إنه لا يكفر لأن هؤلاء أئمة مشتهدون ولا نرى أن في قلوبهم زيغا لكنهم أخضروا نعم الى عذر اشد, أشد. هذا هذه اشد من تارك الصلاه لان هذه مستهزئ بالله عز وجل ولهذا ذهب ابو حنيفه رحمه الله الى ان من صلى محتثا متعمدا فهو كافر فضل معنى كونه يتطهر بطهارة غير مشهورة هذا من باب اولى ان يكون مستهزئا نعم نعم لا يجب أن نبحث عنها حدوث المعاملات الجديدة وغيرها يجب أن نبحث عنها لكي نطبقها من الضروري أن نبحث عنها ولكن هنا لا نبحث عنها على أنها فرضية على أنها واقع ولا أمر النوع لا العجسات لا أسعى من هذه على الاشافه مثل امريات انا اذا شافت قرات نهي ذاك نفسه مو شي صحيح نعم يا احمد شايف لك خطيط ويسال كبير من الشهر قصد البلدان اللي فيها المعاملات المصرقه بالربا التجاره الخاسره قالها كاتب الله تعالى ما لي المحرره ان الربا غير ما يقع فيه الذي قبره له يقولون ان عموم قوله اذا جاءهم عذ من رب يفنت افله مثل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 ما المراد بقول حد حدودا؟ سعد. ها؟ ماشي حد حدودا هي يعني المراد بذلك حارم الله الالهام له وحده هل في قول اخر في تفسيرها؟ شوف العقوبات الشرعيه مثل حد السرقة والزناء والقذف لا الشرب والخمر ليس حد طيب أيهما أصح أيهما أصح أن المراد بالحجون هنا العقوبات الشرعية المحددة أو أن المراد محارم الله عز وجل الأرجح محارم الله علل هي عندنا قضيه مقاله يفسر عمله رمضان يظف نحن نريد ان نرجح القول هذا على القول بان الحدود اللي هي العقوبه نعم طيب ويدخل به الحدود لان الحدود يجب تضويقها كما قال عمر رضي الله عنه اخشى ان طلب الناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله وان الرجم فريضه في كتاب الله عز وجل الا من زنى اذا احصنت اذا قامت البينه او كان الحبل او الاقراءه طيب هل يوسف الله تعالى بالسكوت نعم بالسكوت السكوت المطلق او السكوت عن شيء معين اي لكن هل معناه انه ياتي عليه زمان انه لا يتكلم او نقول هذا يرجع الى مشيئته يرجع الى مشيئته طيب ما الجمع بين قوله هنا غير إنسان وبين قول الله تعالى نس الله فنسيهم أين هنا نعم نعم الجمع بينهما أن الإنسان في قوله نس الله فنسهم بمعنى الترف وهنا بمعنى عين السهم يعني ذهول القلب عن المعلوم ماخذ استوى ثم قال الحديث ال31 انا ابن العباس سهيل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل الى الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحب الناس فقال اذهب في الدنيا محبة الله واذهب في ما عند الناس محبة الناس حديث حسن رواهب الماجه وغيره بأسانيد حسن قوله جاء رجل لم يعين اسمه ومثل هذا لا حاجة إليه ولا ينبغي أن يتكلف بإضاعة الوقت في معرفة هذا الرجل وهذا يأتي بأحديث كثيرة الا اذا كان يترتب على معرفتي بعينه اختلاف الحكم فلا بد من معرفته وقوله فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا يحب الله واحب الناس هذا رجل طلب حاجتين مننا حاجتين عظيمتين اولىهما محبه الله والثانيه محبه الناس وهذا امر مقصود لكل احد كل إنسان يحب أن يحبه الله عز وجل كل إنسان يحب أن يحبه الناس من مؤمن وكاف فدل, فدل له النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم على عمل معين محدد فقال اظهر في الدنيا والزهد الرغبة عنها الزهد في الدنيا الرغبة عنها وأن لا يتناول الإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخرت خالذ في الدنيا وهو اعلى من الورع لان الورع ترك ما يضر من امور الدنيا والزهد ترك ما لا ينفع في الاخر وترك ما لا ينفع اعلى من ترك ما يضر لانه يدخل في الزهد الطبق الوسطى التي ليس فيها ضرر ولا نفع فالزاهد يتجنب ما لا نفع فيه واما الورع فيأكل ما ابيح له لكن يترك ما يضر وقول يحبك الله هو بالجام على انه جواب زهد والدنيا هي هذه الدار لكن نحن فيها وصنيت بذلك لوجهي الوجه الأول دنيا في الزمن والوجه الثاني دنيا في المرتبة فهي دنيا في الزمن لأنها قبل الآخر ودنيا في المرتبة لأنها دون الآخر بكثير جدا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لموضع الصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها اذا لا شيء بالدنيا فها الدنيا فهي دنيا في الزمن لتقدمها للاخر دنيا في المتبه يدون وي مرتبتها عن الاخره وسمعت الحديث موضع استطيع احدكم الجنه خير من الدنيا وما فيها ولذلك لا تكاد تجد ان يمر عليك شهر او شهران او اكثر الا وقد اسنت سمع بالسرور احزان وما اشتق وصف الدنيا في قلب الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النصر وقوله و وذهب فيما عند الناس وجب لك الناس يعني لا تتطلع لما في ايديهم ارغب عن ما في ايدي الناس يحبك الناس وهذا يتضمن ترك سؤال الناس ان لا تسال الناس شيئا لانك اذا سالت الناس اثقلت عليهم و وكنت دانيا سافلا بالنسبه لهم ان اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا المعطيه والسفلى الاخر ففي هذا الحديث فوائد منها علو هنن من الصحابه رضي الله عنهم لا تكاد تجد اسئلههم الا لما فيه خير في الدنيا او في الاخره او فيهما جميعا وهنا سؤال هل الصحابة رضي الله عنهم اذا سالوه مثل هذا السؤال يريدون ان يطلعوا فقط او يريدون ان يطلعوا ويعملوا الثاني في خلاف كثير من الناس اليوم نسال الله اعلى تعلم منهم يسالون ليطلعوا على الحكم فقط لا يعملوا به ولذلك تجدهم يسالون عالما ثم عالما ثم عالما ثم عالما, ثم عالماً حتى يستقروا على فتوى العالم الذي توافقوا واه ومع ذلك لا قد يتقبلونها بنشاط وقد يستنونها بفتور ومن ومن فوائد هذه هذا الحديث إشفاء محبة الله عز وجل اي ان الله يحب محبه حقيقيه ولكن هل يمكن محبتنا للشيء اجواب لا حتى محبه الله لنا ليست كمحبتنا لله هي اعلى واقوى واعظم اذا كنا الان نشعر بان اسباب المحبه متنهيه وان المحبه تتبع تلك الاسباب وتتكيف كيفيتها فكيف المحبه الصادقه لا يمكن ادراكها الان نحب الاكل اليس كذلك طيب نحب من الاكل نوعا نقدمه على نوع اليس كذلك وكذلك يقال في الشرب يحب الجلوس الى الاصحاب يحب الوالدين يحب النساء هل هذه المحبات في ح... كيفيتها وحققتها واحدة يا جميع لا تختلف محبة الخالق عز وجل لنا الله ما يحقق لنا هذا ليست كمحبة نعية بل هي أعظم وأعظم لكنها حقيقة زعم أهل التعطيب الذين حافظوا على الله بعقولهم وقالوا ما وافقت عقولنا عقولنا من اسماء الله من صفات الله تعالى قالوا ما وافق عقولنا من صفات الله اثبتناه وما لا فله ولهذا اقول لكم قاعده من هذا يقولون ما اقرتها عقولنا من صفات الله اقرناها وما خالفه عقولنا نفيناه وما وما لم توافقه ولا تخالفه فاكثره نفاهم قال ما يمكن نفي حتى يشهد العقل بثبوته وبعضهم توقف فيه ايهم اقرب الى الورع انخرج الوراء الا انسوق وما على ذلك فلم يستفنا سبيل الوراء سبيل الوراء ان نسبه ما افته الله لنفسه مطلقا سواء ادركت حقوقنا ام لا وان ننفي ما نفق عن نفسه مطلقا سواء ادركت حقوقنا او لا وما لم ترد حقوق نبيه اثبات او نفي بنسبته ان افته الله لنفسه وان ننفي انفاقه على نفسه المهم نعلم اذا المحبه المحبه الله للعباد ثابته في القران والسنه واجماع السلف الصالح قال الله تعالى فسوف يؤتي الله بقوم يحبهم من يحبونه وقال عز وجل ان الله يحب المتقين ان الله يحب الذين يقاتلون كفانا وايات متعدده ماذا يقول اهل العقل الذين حكموا ختموا على الله بقولين يقولون محبه الله يعني اثابته يعني اثابته على العمل فنقول الاثابه على العمل اليس من اللازم المحبه لان لا يمكن ان تجيب على عمل الا وهو يحبه ان العقل لا يمكن ان يحكم بان احدا يجيب على عمل وهو لا يحب العمل العقل ينزه هذا فاذا رجعنا العقل صار العقل جليلا عليه وحينئذ يجب ان نسبه المحبه بدون واسطه نقول انها محبه حقيقيه طيب لو انت من المحب وقال ان الله لا يحب ف كذب بالقران ولذلك نقول انكار حقيقه الصفات ان كان انكارا كل تك انكار تكذيب وجح فهو كفر وان كان انكار تاويل فهذا فيه تفصيل ان كان التاويل مساق لم يكف لكنه خالف طريق السلف فيكون في هذا الاعتبار فاشقا ممتعاً وان كان التاويل الان اساقه لم يقبل منه لم يقبل منه ابدا ولهذا قال العلماء لو قال شخص والله لا اشتري الخبز في الايمان قال والله لا لا اشتري الخبز وذهب واشترى خبزا فقناله عليك كفارا لا انا اردت بالخبز الثوبه اي يقبل او لا يقبل ها لا يقبل لان هذا لا. ليس لو مشاء في اللوح لكن لو قال والله ما انام الا على فراش ثم خرج الى الصحراء ونان عليه وقلنا له حلفت لان كلامك انا على فراش قال اركت بالفراش الارض كما قال عز وجل هو الذي جعله نظر فراشا يقبل او لا يقبل يقبل يعني هذا سأل على كل حال اخواني طريقة السلام وطريقة الادب مع الله وطريقة الخكمة ان نثكت لله ما اثفته لنفسه سواء ادركته عقولنا ام لم تدركه وان ننفي ما نفاه الله عن نفسه سواء ادركته عقولنا ام لم تدركه وان نسكت عن ناس فصلى الله عليه من فائد هذا الحديث ان الانسان لا حرج عليه ان يطلب محبه الناس ان يطلب محبه الناس أي يعني ان يحبهم سواء كانوا مسلمين او او كفارا حتى نقول لا حرج عليه ان يطلب محبه الكفار له سبحان <تطلع محبة> الله شاطر لما حدك اطفالك الجواب نعم لان الله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم بالدين ولم يخرجوك من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ومن المعلوم انه اذا برهم بالهدايا او الصدقات فسوف يحبونك أو عادل فيها فسوف يحبون المحذور أن تحبهم أنت وأما أن يحبوه كل الناس ولهذا جاء في الحديث وإن كان ضريفا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على البلد قال اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا لما اراى ان المحبه الصادقه منه قال ايش سامح اهلك ولما اراى المحبه الصادقه من الناس قال حببنا الى اهلهم مطلقا وان فوائد هذا الحديث فضيله الزهد في الدنيا ومعنى الزهد ان يترك مالا ينفع في الاخره وهل تتصورون أن المعنى أنه لا يلبس الثيابة الجميلة ولا يقبس الثيابة الضخمة وإنما يتقشف ويأكل الخبز بلا إدام وما أشبه ذلك أو تقولون يتمتع بما عرم الله عليه لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه يحب من عبده أن يرى أثر نعمته عليه وإذا تمتع بالملاء على هذا الوجه صار ناس علىه في الآخر أيهما الثاني في لا شك ولهذا لا تقتر بتقشف الرجل ولبسه قدئ الثياب فرب حية تحت القش ويجب ولكن عليك بعمري واحوالي ذكرنا ان الذهب مرتبته اعلى من الورق يعني الورق ترك ما يضر والذهب ترك ما لا ينفع في الاخره ومن فوائد هذا الحديث ان الزهده من اسباب محبه الله عز وجل لقوله اذ هذه في الدنيا يحب في الاخره ومن اسبابه وهو اعرم الاسباب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من اسباب محبه الاله العبد اتباع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ومن فائد هذا الحديث الحف والتغيب في الزهد في ما عند الناس لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم جعله سببا لمحبة الناس لك وهذا يشمل أن لا تسأل الناس شيئا ولا تتطلع وتتعرض او تجرح في ان كثير كذا مثال الاول ان ترى مع شخص من الناس ما يعجبه من قلم او ساعه وتقول له فلان هذه هذه ساعه طيبه اهديه عليه فان الهديه تذهب السخيف وتتهادى في حافل واتى بال بالمواعظ عشان ايش؟ عشان ناخذ سعر لكن اذا كان هذا ذكيا قال وانت ايضا اهدي علي سعرك وياتي له بنصوص اقوم بارك لطيقكم ان السؤال الناس ما عندهم لا شك انه من اسباب ازاله المحبه والموده لان الناس يستثفلون هذا ويستهجنون الغضب ويستذلونه ولدي العلى خير من هذا السفه هذه واحده او تعرض بانك تريد ناس اتصره لكن تعرض هو ما شاء الله هذا ظلم الذين امم ممتاز هي شيء لا احصل مسك وش يعني هذا نعم يعني اعطني ولكن ارجع هذا رجع اذا قلت احسن نسل رحت اول بالسن نعم عشاني لاني ما ما احب ان الناس تدني انفسهم الى هذا الحد ضع نفسك عزيزا ولا تستذن ولكن هنا مساله اذا علمت ان صاحبك لو سألته لسره ذلك فهل تسال نعم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما راى اللحم على النار قال الم الم ارى الجرمه على النار قالوا يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريره فقال هو على صدقه وانا هديه لأننا نعرف من الملاقين أننا بريئة رحلة نعم سوف تصر فإذا علمت أن سؤالك يسر صاحبك فالأحب ثم قال المالك الحمد للتعالى عن الحديث الثاني والثلاث عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا وروىه مالك في الموطا اممرسلم عن عم ابن نحيا انابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط ابا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا طيب الحديث يقول يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ضرر ولا ضرار الضرر معروف الضرر يكون في البدن ويكون في المال ويكون في الاولاد ويكون في المواشي انواع ولا ضرار أي ولا مضارة والفرق بين الضرر والضرار أن الضرر يحصل بدون قصد والمضارة في قصد ولهذا جاءت في صيرة المفاعلة مثال ذلك رجل له جار له جار وعنده أي عند الرجل شجرة يستيها كل يوم واذا من ما يدخل على جاره ويفسد لكنه لم يعلم نسمي هذا ايش نسمي هذا ضرر من هذا اخر رجل بينه وبين جاره سوء تفاهم فقال افعلن به ما يضر نعم ركب ماطورا عند جداري له صوت كصوت الدرقه قصد الاضرار بجاري فهذا نقول مضار ان المضر لا يرفع ضرره اذا اذا تبين له انه قاصد وان الضرر فانه اذا تبين لمن وقع منه ضرر ارشك رفعا هذا الحديث اصل عظيم في ابوان كثيره ولا سيما في المعاملات كالبيع والشراء والرهن والارتهان وكذلك في الانتها يضر الرجل زوجته او يضر زوجها وكذلك في الوصايا نونساجل واسفيه يدرج يضرب يدرج هالورق المهم القاعده متى ثبت الضرر وجب صفعه ومتى ثبت الاذى وجب رفعه ناء عقوبه القاصد قاصد الدفاع من ذلك مثلا كان جهلي يطلق الرجل ما فإذا شارف شارفة انتهاء العده راجعه ثم طلقها ثانيه فاذا شارفت انتهاء العده راجعه ثم طلقها ثالث ورابع الى اخره قسم بذلك هل اجراء قسم بذلك اقرا رفعه الله ذلك الى حد ثلاث طلقات فقط ديار من اخر رجل صلح امراه ولها اولاد منه ولها اولاد منه حضانتهم لمن حضانتهم للام الا اذا تزوجت الا اذا تزوجت المراه تريد ان تزوج ولكن تخشى اذا تزوجت ان ياخذ زوجها اولادها فاتى ديو حديدو يقول ان تزوجت اخذت الاولاد وهو ليس له رغبه في الاولاد ولا يريد ولا اخذهم لاضاعها لكن ناقشته ان مضاره المرء على ليس الزواج هذا على شكل حق عدوان عليه ولو تزوجت واخذ اولادها منه منها مع قيامها بواجب الحضانة ورضى زوجها الثاني بذلك لكن قال أريد أن نضارها وإلا نعرف أنه إذا أخذهم لم يهتم بهم بل ربما يدعهم تحت رعاية الضرة أمهم يعني زوجها الثانية وما ظنوا فاذا كان اولاده اضطرتها تحت رعايتها سوف تهمله وسوف تقدم اولاده على عليه وسوف تهينه لكنه اخذهم ايش للمضارع هذا ليش كلمه من المحرره المثال الاخر في شان أو سداد ديونك في النسناء أو سداد دينك ماله لأحد من الناس من أجل أن تنقص سهام الورث هذا عن محرم عليك مع أن الورثة عن يقتلوا ما قد على السمس مثلًا آخر شخص له أبناء ابن عم من ذلك لا يرتد غيره فاراد ان يتغرى واوصى بثلث مالي مضارقا لابن عم البعيد لا يأخ لا ياخذ المال هذا ايضا حرام لو سِرنا على هذا الحديث لا صلحت الاحوال لكن النفوس مجبوله على الشر وعلى والعدوان فتجد الرجل يضار اخاه هو تجده يحسن المنذر ولا يرفع ضر طيب يقول حديث الحسن رواه الماء وردا قطنين وغيرهما مسندا يعني مستقر السنه وروه مالك في الموطا مرسلا عن عامر بن يحيى عن ابي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سقط على سقم والحديث اذا سقط من الصحابي سمي ايش؟ سمي مرسل ولكن انه رحمه الله عن النووي قال له طرق يقوي بعضها بعضا ولا شك انه اذا تعددت طرق الحديث وان كان كل طريق على انفراده ضعيفا فانه يقوى ولها قال الشاعر لا تخاصم لا تخاصم واحدا باهل بيتك فضعيفاني يغلباني نعم يغلباني قويا يعني لا تخاصم هذا البيت لا تخاصم واحدا اهل بيتك فضعيفاني يغلباني قويا طيب هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشريعة وهي أن الشريعة لا تقضي الضرر وتنكر الإذار أشد وأشد ثم قال مؤلف الحديث الثالث والثلاثمون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال رجال أموال قوم وجماءهم ولكن البي... البيينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حصل رواه البيعقين وغيره هكذا وبعضهم في الصحيحين واجبت اللغة يعني لغة من ما يكون هذا مخالف من المدعب الثلاث نعم. نعم صحيح سمسا ست... يشهدنا اليد ليس في اللغة بما عند القربة وكذا لكن ما ذلك ما يقوم إلا بجليل اما الوقفه القصوى اللي اللي الحقيقيه نعم يا خليل في اصناف شيء اكثر اللي هذه المشاركه خلال هذه الايه من القران ولا من السنه شيء لا نضمن ان شاء الله تعالى ولا عملوا به الصحابه جماعه ولا ولا ولا نعرف ماذا كيف الشيخ مستندون عليها الناس عن الكلام مو قليل اللي مستندون شيء ما على ان شاء الله سبحانه وتعالى يقولك عن الصحابه اي صحيح هذا هل... هذا هو الواجب الواجب السكوت لكن اهل الكلام مبتلى بهم اهل السنه وصاروا يحتفون اقوالا هل الله جسم هل الله في جهه هل الله محتوط وما اشتراك من كلمات الله التي لم تسب ومعلوم ان اهل السنه لا يمكن ان يفسح هؤلاء في الميدان وحده فاردت ان ان ان يجادلوهم بالحق اهل السنه ها. العالم والمبتدي أما العالم فلا تذكر له شيء لا تذكر له شيء أما المبتدي لا بد أن تذكر له لأن المبتدي مثل الذي يصعد الدرجة سي... سي... يرقى شيء فشيئا ولو لم تذكر له مثل هذا لضع لأساه رسان جدلي وضع نعم تذكر اذكر مع لغته نعم اربعه يعني بالعشرات نعم نعم لغويه يوه القارئ يد له عنده علم في النحو نعم ويبدا من هنا يدخل الشروحات في مثل مثل مثل نعم في البدايات نعم يعني الرجاء يعني سمعتم على هذا هذا صحيح هم اصل اصله التحليل لهم شباك <تصفيق> ما هي يقول لك العرش كله انا وست ست معي اشرف معي وليست ولو كذا وكذا معي ويغفل عن ان سياق الكلام يعين المعنى السياق يعين المعنى من هذه المعاني هذا ان صح ما يقولون هم قالوا ايست وما هي السيله لو كان انقول هذا كذب كذب على الله هاتوننا في القران السنه ما يدل على ان السواب السواب على السيله لكن هذا معنى احتد سموها انت وعنها له تفسير بيان السياق يعين ويحدد المعنى المراد مثلا قل من اموال الصدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل لي صلي عليهم قد يقول القائل صلي عليهم ساعه الجنازه مثلا لانها اشراط اذا قلت لك في حميث الشرع حمر على المعن الشرعي اي وقال لما لم تكن حقيقه الشرعيه في هذا المجال حمر على المعن الذول وعندما نصلي عليهم يعد يعني ندعو لهم نعم ربنا يسترها فيعطيك ما هي محجه نعم يقول بعض الناس يحدث في أخاه فيسأله فيعطيه إياه محرجا قال أهل الإنس هذا حرام ولا يملك ال... الذي أعطاه يعني لا يدفل في ملك وقالوا من أهدى له أحد هدية خجلا واجب عليه رده وهذا الحق فلا يجوز الإنسان أن يحجي أخاه حتى لو أنه أعطاه إياه مثلا وهو يعرف أنه لو لا سؤاله ما أعطاه فلا يجب <تصفيق> نعم <تصفيق> أين أجمع بين هذا <هلو> و بين أين أجمع بين هذا <تصفيق> و بين أين أجمع بين هذا و بين نعم نعم أين نعم, نعم. نعم. نعم. أولا أن الرسول لا أصد غيره لأنه كريم ويحب العطاء أكثر من المال كان ان الرجل لما سئل عن عن ذلك قال اريد ان تكون كفنا فصار يريد يريبه غرضا شرعيا فكان كفنا نعم في هذا الوقت ثم ان ذكرنا المساله نفس السؤال اذا علمنا ان المسوم يرفض هذا الشيء ويقترح بك لكن يستحى ان ان يهدي عليك فاذا سالته فرع كان باسم السؤال قال له لوقى الناس بدعواهم الى اخر لوعطى من يعطي المعطي, المعطي من له حق الاعطاء كالقاضي مثلا والمصلح بين الناس المهم من له حق الاعطاء وقالوا بدعواهم اي بادعائهم الشيء سواء كان اثباتا او نفيا مثال الاثبات ان يقول انا اطلب فلانا 1000 ريال مثال النفي ان ينكر ما يجب عليه لفلان متى يكن في الماتي 1000 ريال لفلان ثم يدعي انه قضاها او ينكر ان ان يكون له عليه شيء لبدا هر جواب لدى رجال اموال قوم وغناء اموال قوم اي بان يقول هذا لي هذا واضح وجه اخر ان يقول في ذمتي هذا الرجل لي كذا وكذا فيدعي دينا او او عله ان ادما ان يقول هذا قتل ابي هذا قتل أخي وما أشبه ذلك أو يقول هذا جرحني فإن هذا نوع من الدماء لو يعتى الناس بدعواهم لدع رجال أموال قومه ودماءه لأن كل إنسان لا يخاف الله عز وجل لا يهمه أن يدعي الأموال والدماء لكن ويقول البينه على المدعي واليمين على من انكر البينه ما يبين به الحق على المدعي واليمين على من انكر اليمين في دفع الدعوى والبينه في اثبات الدعوى هنا مدعي ومدعى عليه المدعي عليه البينه والمدعى عليه ايش عليه اليمين ليدفع الدعوى ولكن ولكننا ولم من الامن انكر اي من انكر دعوه دعاوى المبتدع هذا حديث واثر عظيم في القضاء وهو قاعده عظيمه في القرى ينتفع بها القاضي وينتفع بها المصلح بين اثنين وما, وما وما الى ذلك يقول البينه نعم لو أعطى الناس لدعوانهم لابدع ودعوا لجالهم لما قوموا أموالهم الرجال الذين الذي يكر هم الذين لا يخافون الله وأما من خاف الله فلن يدعي ما لس لهم من مال ولا دم في هذا الحديث فوائد منها أن الدعوة تكون في, في الدماء والأموال لقوله أموال قوم ودماء وهو كذلك وتكون في الأموال الأعيان وفي الأموال المنافق كأن يدعي أن هذا أجره بيته لمدة السنة هذا منافق وتكون أيضا في الحقوق كأن يدعى الرجل أن زوجتها لا تقوم بحقها أو بالعكس المهم أن الدعاوة بابها واصل لكن هذا الظابع وذكر النار والجنة والجنة والجنة على سبيل المثال وان قد يدعي حقوقا اخرى من فوائد هذا الحديث حمايه اموال الناس ودماءهم يعني الشريعه جاءت لحمايه اموال الناس ودماءهم يعني التلاق ومن فوائد هذا الحديث ان البين على المدعي فما هي البينات البينه انواع منها اشياء قال الله تعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من من ترضون من الشهداء هذه واحد البينه ظاهر الحال ظاهر الحال فانها بين مثال ذلك غزوي ليس عليه عمامه يلحق رجلا عليه عمامه وفي يده عمامه ويقول يا فلان اعطني عمامتك الان الرجل الذي ليس عليه عمامه معه ظهره ظاهر الشارع لان المشهوق عليه عمامه وعمامته وبيده عمامه ولن تجل العادة في أن الإنسان يحمل عمامة معه وعلى رأسه عمامة فالآن شاهدوا الحال لمن؟ للمدعي شاهدوا الحال المدعي فهو أقوى فنقول في هذا الحال الذي ادعى أن العمامة التي بيجر هارب له مدعى هو الذي هو الذي معه ظاهر الحال لكن لا مانع من ان نحلف بانها انامتها طيب كذلك ايضا اختلف الزوجان في اواني البيت فقالت الزوجه الاواني لي وقال الزوج الاواني لي فما لنا نقبل قوله انظر حسب الاواني اذا كانت من الاواني التي يستعملها الرجال فهي للزوج واذا كان من الاواني التي يستعملها النساء فهي للزوجة واذا كان صالحا لهما فلا بد من البينة على المدعي طيب اذا اقرأ بينها او غير بينه اقرأ بينه يعني لا تختص بالشهود ومن ذلك قصر سليمان عليه السلام فإن سليمان مرت به امرأتان إحداهما معها ولد نعم مرت به امرأتان إحداهما ولد وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر فآكل الذعب ولد الكبرى واحتكمتا إلى داود فقضى به داود قضى به بان الولد للكبير اشتهاد منه لان الكبيره قد تكون انتهت ولادتها واستريم في المستقبل العمر قضى به الكبير فخرجت الى سليمان اي الى من داوود وكانهما والله على في نزاع فسالهما سليمان ما ما هذا اخبرته بالسر فقال لا ناذن ثم ما, ما في في نزاع فاهت السكين تعال السكين وقال فسأشق الولد نصفين اما الكبيره فوافقت واما الصغيره قال لا, لا يا نبي الله الولد ولدك فقضى به بالصغير لان هنا بين بينه وهي القرينه الظاهره التي تدل على ان ولده لمن للسير لانها ادركتها الشفقه وقالت كونوا مع الكبيره ويبقى في الحياه حب مني منفق الحياه والكبيره لا يهمها هذا لانه ولدها قد قتل الذئب هذه من من القراء كذلك قصه يوسف الحاكم الذي حكم قال ان كان قميصه قد من دبل من الصادقين ومن الكاذبين وان كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم ادمت لكثيره من ذلك ايضا امراه يدعي على زوجها ان له سنه كامله لم ينطق والرجل يشاهد يأكل البيت من الخبز والطعام وكل ما كان للبيت وليس للبيت الا, إلا هو له وقوام راتبه ودعت عليه انه سنه لم ينفق وقال انه ينفق من الظاهر معه مع زوجته خير انقبل قوله وان كان الاخذ على عدم الانفاق لكن هنا ظاهر قوي وهو مشاهدة الرجل يدخل على بيته بالأكل والشرب وغيرهما من متطلبات البيت طيب في القسامة القسامة أن يدعي قوم غسل لهم قتيل بأن يدعي القبيله الثلانيه قتلت وبين قبيله بين القبيلتين عداوه ادعى الذي له القتيل ان هذه القبيله ان هذه القبيله قتلت صاحبه والقاتل فلان اين فهنا مدعي ومدعى عليه من المدعي اولياء المقتول والمدعى عليه القبيله الثانيه اذا قلنا البينه على المدعي واليمين على المنكر وقلنا البينه ليست الشاهد بل ما ابان الحق اختلف الحكم ولو قلنا ان البينه الشاهد فقلنا للمدعين هات بينه على ان فلانا قتل والا فلا شيء له لكن السنه جاءت على خلاف هذا جاءت بان المدعين يحلفون على هذا الوجه انهم قتلوا صاحبهم يحلفون 50 يمينا بانه قتل صاحبهم فاذا حلف فهو ك, ك... ك...